هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُغُكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَبَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً سُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهِ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْهَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ سَقِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ قَدَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ إِن كَانَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُؤْحَاةُ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَئِن لَّمَّا يُنْزَلَ عَلَيْهِ كَنزٌ o malak inma vallahu ala kulli